ظ ل م ا ت ب ع ض ه ا فوق بعض ل ن ا ب ل م ي ل ل ه ل و م الاسلاميه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 إ ذ ا فريق منهم معرضون و إ ن يكن لهم الحق ي أ ت و ن إ ل ي ه مذعنين افي قلوبهم مرض أ م ارتابوا ام يخافون أ ن يحيف الله عليهم ورسوله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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد أ ي م ا ن ه م لئن امرتهم ليخرجن و